يقول يا ركب من عندنا ط ي ا ر ة ما طورها لارن ع ب ت ك م بريشن كل وافترد مراوحها وطارت بالفضاء من طائرات طراز ميك اربع مراوح واربعه متحركات من نوع 7 0 ع وسبعه ا ر د امريكا وصنع ف ر ا ن ك ف ر ت اسطول من ا ه د ى اساطيل الفضاء قد صممت ب ك ب ر مصانع سابقات اصواتها طيارها متخرج من معهد على فن طياره عن جو اللي ب ع ا ص م ت الولايات الامريكيه ة ذات ا ل ا ت ع ا د ا ل م ع ت ا د رسم العلم درايه الخضرا مع السيفين و ا ل ن خ ل ة على جنحانها تقلع من مدرج مطار ابو ربيك الحسها زلزال عز ا ل أ ر ض يوم ترن ب ص و ا ت تقول ر ع و د شكماناتها من ع ا ص م ة د و ل ة المارات أ ق ل ع ت متوجه ومسافره يوم الكويت طران زيت بلازمي ونالذي قومتها من شام مندوبي ومن شام الوسط اشدارت د ونشتري ر ت ي وروعت الكويتم و يما ل ا ر ه ا ت ح ك ك ت متوجهة واستربعت واستعدلت ثم روعت وصلت ثم جو و ا فضى ت بالمال س وسط ر ع وقعت ة ثم ط ر و و ح ا ل معرفه ن منها ناصي د و وفي م بالرسائل الصفات ا ا ل ش ا ل م ع ر و و و بوع ش م الذي ن م سلم مني رسائل و ش ت ر ي ب ا ل م الله معرفة ا حيث ا ن خبير وعارف ن كل المعاني ا ا ي ض ومن ل ل بها الرد المزايل ل يعتبر بين الرجال العارفين ط م ا ع و ومن العوارف ي ذ ك ر و ن عارف ن قانون ترتيباتها وجدّه د يشهد على قولي على ر ي قديمة خ المثال يعتبر بين الرجال العارفين اطماعو ه و من العوارف يذكرونه عارفن كانهون ترتيباتها لشك ا ل ل ي تاصلونه خبروهن ترى لا نيم تحدي ولا حبه تحدي و ا ل خ ط أ مبغاه م ب غ ى القوادي والعلوم اللي لهذا وقوطرات ل ق ص د ل ي غ ي ر ا ل تعرفه ولو ما رد ما والله ي ج ي في خاطري م ت ل قال ذل رح يدماه لازم بين الرفاقه ي ع ر ب تطوين خداعاتها أ غ ل ي ه ذ خ ر م ف ي م ق ا د ي م الليالي مثل ما قد قال راكان ابن حذلين اللي بنها ديم ماضي ما مضى يوم الفعايل مستمره بين ماضين الفعايل بالعصوره ا ل م ا ض ي ا ت ب ب غ ا على ما قال و ا ل ى العرب نرجع كالنعامه شافت المكروه مما لا يستكره من قوايمها الذي يحفي مواقيها المسير ولابغى التمشي ب ا ح ف ي طحين و خ ي ب ة ع ق و ا ت ه